بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا مياد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى Welkom hedju muhammedin salam lawa ali hi u u u u u في الأسبوع آه... الذي قبل الماضي خبر النواسخ حين يكون جملة أو شبه جملة في وقت قليلا في ستكتور 49 خبر النواسخ حين يكون جملة أو شبه جملة فرأينا أن خبر كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها كما يكون كل منهما مفردا يكون جملة فعلية وجملة اسمية وشبه جملة يعني نفس ما رأينا بالنسبة لخبر المبتدا الذي هو الموضوع الذي قبله إن شاء الله تعالى نأخذ اليوم التمارين المتعلقة بهذا الموضوع ثم الموضوع الذي يليه وهو مواضع فتح همزة أنا مواضع فتحة uh, voordat ik begin met uh, de opgave, wil ik even iets vermelden wat er sprake is gekomen uh, de vorige keer. En dat ging over Damir al-Muttasil Ha. In uh, bijvoorbeeld in de zin Samia'atu uh, Ha. سمعتها واتسعدس ا الاعراب زين من الضمير ها دي انت اينتيس van het woord سمعتو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ا الوسن انطورتي gegeven dat ال ها ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به والالف يدل على التانيث لا محل له من الاعراب ايك حدثت له نقرعت باي علي آه، المدخلي آه، ان دي ساي ذات ات نيت سو اس مار ذات ات غوون اس geheel wordt gezien ضمير متصل مبني على السكون مبني على السكون في محل مفعول به يعني بخلاف مثلا إذا قلنا سمعتهم سمعتهم فالهاء هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والمين يدل على الجماعة لا, حل لا محل له من الإعراب إن شاء الله تعالى نبدأ الآن إلى التمارين استوب خاف لجغت نوع أخبار كان وأخواتها وإن وأخواتها في العبارة الآتية إذن عندنا هنا نص علينا ان نستخرج منه الاخبار اخبار كان واخواتها وان واخواتها ونبين كذلك نوع هذه الاخبار طيب اقرا النص ان شاء الله تعالى كان الناس يظنون ان فن الطيران نجاحه مستحيل وصاروا يسخرون من كل من يظل يعمل لتحقيقه لأنهم يرون أن الإنسان عزمه محدود وأنه لن ينال على حالته التي خلق عليها ما دام أو عفوا وأنه لن يزال على حالته التي خلق عليها ما دام لم يخلق كالطائر ولكن المخترعين آمالهم بعيده فثابروا حتى تم نجاح الطيران واصبح من احسن وسائل الانتقال واستطاع الطيارون ان يعبروا المحيط الاطلنطي من امريكا الى اوروبا بلا خوف كانهم فوق بساط سليمان. طيب هذا هو النص ونستخرج ان شاء الله تعالى كما راينا اخبار كان واخواتها وإن واخواتها مع بيان انواعها تم وتعالى اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار نحن الان في صفحه عشرة و احدى عشر في صفحتي عشر عشرة و احدى عشر ليس هذا ليس هذا ليس هذا ليس هذا ليس هذا ليس هذا ليس هذا ليس هذا ليس wat niet duidelijk is, verduidelijken. Jacolu kine Nesu, Javon Nune en Nefen At Tayranani, Naju mustahil Wie kan mij vertellen wat dit betekent? Kennen Nesu, Javon Noene en Fen Tayrani. نجاحه مستحيل طيب برودر زي ما زي تفضل De mensen dachten dat de kunst van vliegen onmogelijk was. Uh, je hebt alleen iets over geslagen, namelijk Dus het succes daarvan. Of het succes daarin. Het succes hebben daarin. Of het slagen daarin. Nou, accent. Dus de mensen dachten dat het slagen in de kunst van, uh, van het vliegen, dat het onmogelijk is. لا تستطيع لا لك أحسنت وصاروا يسخرون من كل من يظل يعمل لتحقيقه وصاروا يسخرون من كل من يظل يعمل لتحقيقه وليفيت يسخرون يسخرون Sakhira, yesharo. Sakhira, yesharo. Lachelijk maak accent. Naam. Dat is yesharoon. Dus deze mensen, deze mensen die dachten dat het dus onmogelijk is, saaru yascharoonen min kulli men yazallu yamelu litachkiقه. Dus deze mensen maakten iedereen belachelijk die euh, zich inzet om dit doel te bereiken. Namelijk van het vliegen. لأنهم يرون أن عزمه محدود. لأنهم يرون أن الإنسان عزمه محدود ما معنى العزم؟ ما هو العزم؟ من يعرف معنى العزم؟ أحسن، تستنتفو ستخايت، هذا العزم dus, لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَا Omdat zij zien, of denken, dat de mens, of dat de standvastigheid van de mens beperkt is. Dat is مَحْدُود. مَحْدُود betekent beperkt. وأنه لن يزال على حالته التي خلق عليها ما دام لم يخلق الطائر. آخر كتب بيترو متزخة على حاله إملاطسًا على حالته. نقول الحال وليس الحالة. Ethan, kan u eroon, en el insan, azmuho mahdoud, wa an nou len yezale a la halihi, ellati khulika alia, ma daam, lem yuklak kattaer. En ze denken dus dat hij, dat hij blijft zoals hij is, namelijk iemand die gewoon op de grond blijft, niet vliegt. dus de mens, zolang hij niet geschapen is zoals de vogel. Zoals de vogel, dat staat hier. Toei, walakin. welakin al muhtari'ina amaluhum ba'ida. Welakin al muhtari'ina amaluhum ba'ida. فيزين المخترعين مخترع مخترعون اخترع يخترع دا ادفندر سحسنت نعم ولكن المخترعين امالهم بعيده الامال تسميه فاطفال امل meer mirfout. dat is almal? Wat is, is dan al Maar Woleken, dus maar waarom wordt wat? Maar weet dat is maar en goed dat is een Weet je wat? Weet je wat? in het Arabisch Weet dus de voorgaande zinnen, de voorgaande zinnen, die suggereren dat de mens, zeg maar, niet in staat is om te vliegen en dat hij dus blijft zoals hij geschapen is, dat hij niet kan doen zoals de vogel. In ieder geval dat hij geen hoop is om te vliegen. En nu komt een, een zin die het een beetje tegenspreekt. Die het tegenspreekt. Vandaar dat ze dus maar gebruiken. Dat heet dus al-Istidrak al-Muchtariina en alou Nu gaat hij een andere toon slaan. al al maar de hoop van de uitvinders of de wensen van de uitvinders die zijn die gaan te ver die gaan ver Dat staat er dus letterlijk. Fathabaru hatta temme nagaahu al-toyaran. Fathabaru hatta temme nagaahu at Tayaran. Wat is this room about? About grammar, dus arabic. اذا ثابروا ما معنى ثابروا؟ ثابروا بتيكنت زيبن هم بست خدام سيخ إنزت كبخ فول هودة فثابروا حتى تم نجاح الطيران تلانا ربك نعم حتى تم نجاح الطيران Dus ze hebben uh, koppig volgehouden totdat het, tot uh, het slagen van het vliegen een feit was. Ho Asbachamin Achsani wasa ilil in Tikal. Mahiya al-Wasa il. Wat betekent al-Wasa'il? Want tayyip al-wesile dat is meervoud van wesile. Al-wesile. Weet jullie wat al-wesile is? Tayyip al-wesile dat is middel. Dat is de middel. Dus het is een van de beste middelen geworden van transport. Was taayarune an Ik denk dat jullie dat wel weten, wat het is. Is-tata'a, yes naam, ze waren in staat, heel goed, ze konden, ze waren in staat. Dus de tayaron, de vliegers, konden, wat konden ze? En-ya'buru al mohid al-Itlanti. Al uh, Abara-ya'buru, wat is abara Jaaboro Aabara Jaabor steken, Naham Hassent Dus de vliegers waren dus in staat om Mohitl uh, Atlantie Atlantie Dat is dus de uh, Atlantische Oceaan ze uh, uh, konden dus de Atlantische Oceaan oversteken. Oversteken. Uh, sorry voor de onderbreking, maar welk boek wordt hier bij deze les gebruikt? An-Nahu al-Wadih. Het boek An-Nahu al-Wadih. Misschien wil even iemand de link plaatsen van het boek. Uh, Uh, dit is deel 3. Uh, hier is het. Uh, Al-Atlanti. Wordt ook al-Mohid al-Atlanti genoemd. Al-Mohid al-Atlanti. En hier zeggen ze al-Mohid al-Atlanti. Dat is de Atlantische Oceaan. Al-Mohid dat is de Oceaan. Min Amerika ila Europa. Van Amerika naar Amerika naar Europa. Bila, Bila khauf Bila Zonder angst. Bila khauf. Ke enna hum fauqa Alsof zij boven uh, het mat van Suleiman nou, het verhaal van het mat van Suleiman die kon ik niet bevestigen, nog ontkennen. Dus ik heb geen bewijs dat er zoiets bestond als het mat van Suleiman. Maar wat ze hier suggereren, dat Suleiman een, een kleed had waarop hij kon vliegen. Dat is wat ze hier uh, beweren. Zeg maar dat, uh, dat, dat de mensen dus vliegen zonder angst, alsof zij op de, uh, het, de, het kleed van Soleiman is. Ik weet niet of jullie daar uh, andere informatie over hebben. Bestaat er zoiets als de, het kleed van Soleiman? Ik kon wel het een en ander hier vinden, maar het zijn gewoon uh, verhalen, maar geen uh, authentieke bron daarover. Het blijft stil alaikum salam wa tullahi wa barakatuh ik denk dat er. ok dan gaan we nu beginnen met het beantwoorden van de vraag namelijk we moeten al-khabar, al eruit halen van kanu wa en inna wa-akawatiha ok, men je كان الناس يظنون أن فن الطيران نجاحه مستحيل. طيب نعم كان الناس يظنون أن فن الطيران يظنون خبر كان الذي هو جملة فعلية أحسنت كان فعل ما ناقص ثم الناس اسمها مرفوع والخبر هنا خبر كان جملة فعلية مكون من فعل وفاعل هذه الخطوة de volgende. Wie haalt de volgende gabar uit de zin? Uh, eigenlijk deze les vind ik overbodig, want als je de les, de vorige les hebt begrepen, namelijk Ghabar, al de Jumla, dan zou je dit ook snel begrijpen. Dat is eigenlijk hetzelfde. Als je maar weet wat de Nawazig doen. Voor de rest is er weinig verschil met het vorige hoofdstuk. Tayyib al-Khabar al-Diyali, wie haalt de volgende Ghabar? فضلي ومساوسا خبر إن الذي هو جملة اسمية نجاحه مستحيل هالخط جملة اسمية نجاحه مستح مستحيل أتغلبت أخافنا دفعهنا وصاروا يسخرون من كل من يظل يعمل لتحقيقه نعم تفضلي de hand gaat niet om nacht. even kijken. Nou, nu. Is het geregeld? Tot je even mis oud. Tot dat. Ik zal je de mik geven. Toe, niet nodig. يسخرون أحسنت صاروا يسخرون طيب لخيساوت لخيساوت مدلو يدرمي يسخرون يسوط خبر دوس تس خبر انتس فعلية خبر ماذا خبر ماذا وصاروا من اخوات انى او اخواتك انا كان, كان احسن طيب نمضي الى الذي بعده وصاروا يسخرون من كل من يضل يعمل لتحقيقه ضفوقا وعليكم السلام الله وبركاته وصاروا يسخرون من كل من يظل يعمل لتحقيقه. نعم تفضلي أم سوسن. يعمل خبر يظل الذي هو جملة فعلية. يا أخت طيب يظل. أخوات من أخوات إن أو من أخوات كانت كان, كان أحسن يا خود لأنهم يرون أن الإنسان عزمه محدود إلى أخره بفخنا ابن مسعود تفضل Je hom, hom. Nee. zeg het eens dan. Wat is het dan wel? Ja, rauw, Ja, خفذر لخسات، ما نوعه وهو خبر ماذا جملة فعلية جملة فعلية خبر ماذا خبر لان يعني ان خبر ان طيب قلت هم ما اعربوا هم what is dan wel hum Ism Marfoa. Isn't Marfoa. Alleen we zeggen het niet op deze manier. Maar Waarom Marfoa? Mansob. Naam, Manso. De Anna isin. Anna Mansob. ولكن هو ضمير فالضمير لا يعرب فهو ليس من المعربات وإنما من المبنيات فتقول كيف نقول بالنسبة لهم كيف نعربهم إعراباً تاماً ميكروفون هذا ما <تصفيق> خاطر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هم ضمير متصل مبني على الضمه. في محل نصب اسم أنا في محل نصبي اسم أنا نعم والميم كما قلنا هو يعني يدل على الجمع على محل له من الإعراء طيب لأنهم يرون أن الإنسان عزمه محدود الذي بعده الخبر الذي بعده الذي ياتي بعد نعم ومساوس تفضلي خبر ان او ان يرون ان الانسان عزم محدود الذي هو جملة اسمية عزمه محدود حسنت. عزمه محدود هو جملة اسمية. خد. طيب. ثم نمضي وأنه لن يلا لن يزال على حاله التي خلق عليها ما دام لم يخلق كالطائر نعطي فيهير أوت الخبر أعلى نعم ابن مسعود تفضل. لن يزال لن يزال طيب اشرح اشرح خبر خبر ان نعم نوعه نوع نوع هذا الخبر جمله فعليه نعم يزال فعل اذا جمله فعليه هل goed وانه لن يزال على حالته او على حاله حتى التي خلق عليها ما دام لم يخلق كالطائر بخفادر دفوغم نعم ابن مسعود فضل على حاله على حاله اخذ على حاله طيب خفذر مانعه وخبر ماذا؟ خبر لن يزال نعم ونوعه شبه سهول جمله <تصفيق> شبه جمله نتسيه الجمله شبه Shibbe, dat is dus iets wat lijkt op. Het is geen jomle, maar het lijkt op een jomle. Aksent. Pai, nam de ile me badew. Allah hali hillet hier. Goede kalee me dhamelen juchlak katta er. De volgende. Nou, om mezelf aan het doden. خبر ما دام الذي هو جملة فعلية لم يخلق ما دام يعني الإنسان لم يخلق كالطائر احسنت طيب نمضي ولكن المخترعين آمالهم بعيدة فثابروا حتى تم نجاح الطيران ضفغم نعم ابن مسعود تفضل برودر زي بزي بس لابي إيه ولا تف آمالهم ولكن المخترعين آمالهم بعيده <أمالهم> <أمال بعيدة طيب لخ عت <تصفيق> ابن مسعود خبر لكن ما نوعه We hebben gezien dat Shib el dat is of Jar Wamajor of darf Of Warf. Warf Zemen of Mekken. Wat hebben we hier? Jjar Wamajroer of Warfeman of Mekken. Geen van beide. Wat is het dan wel? Mudaf <tvogel> en Mudaf-Ileh. En Mudaf hebben we niet gezien als Ghabar. Dus we hebben geen soort gezien van een Ghabar die Mudaf en Mudaf-Ileh is. We hebben Jumla f'aliya gezien, Jumla Ismiya en Shibe joomla meer niet dus het moet iets anders zijn wat hebben we hier joomla ismia. en waar is die joomla ismia? waar is die joomla ismia? die moet ik hebben en als we zeggen joomla ismia, dan hebben we over muptada en khabar. Amaluhum. Mubtada. Amal is mubtada. En waar is het gebar? Bahida, Dus hun wensen, of hun ja, hun wensen, die zijn ver, met andere ze zijn veel. Vincent. The ja, is dat is veel. Heel goed. Dus je moet zeggen eigenlijk: Amaluhum Humberide, dat is het geheel. Melu Humberide, dat is Jumna Ismiye, Fimehali, Rafaim of Nasbin. Wat hebben we hier? Fimehali, Rafa, Ghabar Lekine of Fimehali, Nasb, Khabar Lekine. رفع لماذا الرفع؟ لأنه خبر مشيك لكنه لكنه ان لكن خبروا لكن إن لكن إس يعني أخت من أخواتي إن نعم طيب نواصل فثابروا حتى تم نجاح الطيران واصبح من احسن وسائل الانتقال فثابروا حتى تم نجاح الطيران وأصبح من أحسن وسائل الانتقال نعم ام سوسن تفضل خبر أصبح الذي هو شبه جملة من أحسن وسائل الانتقال هيا الخط يعني أصبح الطيران من أحسن وسائل الانتقال أحسنت طيب واستطاع الطيارون أن يعبروا المحيط الإطلنطي من أمريكا إلى أوروبا إلى آخره أين الخبرون, الخبرون؟ اين الخبر غزعن البينه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اين الخبر نعم ابن مسعود تفضل فوق بساط سليمان بلا خوف كأنهم فوق بساط سليمان يا خوت يلا خفذر اطلق خبر ماذا ومنعوه كأن كأن ونوعه شبه جملة أحسن شبه جملة طيب هبه فالس خهط هبه الأخبار خهط أوف زين في إسفر خيطة واستطاع الطيارون أن يعبروا المحيط الأطلنطي والإطلنطي من أمريكا إلى أوروبا بلا خوف كأنهم فوق بساط سليمان أحسنتم طيب <تصفيق> نيكسمير Zijn er vragen over deze opgave? Tot dan. Waren de laatste twee echt goed of moesten die Madaf-Ileis erachter weg? Fal Bisati Suleiman. Uh, in principe als als eerder is gezegd eigenlijk volga de dorp zelf dorp zelf die wordt als zoals we op bladzijde 9 hij zegt hier ظرف مكان منصوب بالفتحه وهو خبر المبتدا dus hij beschouwt hier, focus zelf als gabar. En bij de andere ook okay, min ahsani. Nee, Min ahsani dat is duidelijk. Min ahsani is genoeg. Jar Wamajro. Uh, min ahsani, dus als we hebben jar Wamajro, dat is genoeg. Maar voor de darf, uh, soms wordt darf zelf ghabar genoemd, maar je kan ook zeggen, shib al-jumla dat is dus darf en de modaf die erachter komt dat is dan mahalli raf'i ou ghabar raf'au nasb ghabar dus afhankelijk van wat het woord is of inna of kana of een van de zusjes daarvan طيب ابن مسعود تفضل وفيكم بارك الله تعالى يموت دلس فالله خيرا ان شاء الله تعالى توت كير باذن الله تعالى او ترخ خير ونحن فدر التمرين الثاني ضع جمله فعليه لتكون خبرا لكانا او احدى اخواتها في كل مما أو في كل مما يأتي جملة فعلية توفوخ توفوخ دلزين هذا هو خبر بورد طيب كان المطر كان المطر كان يهير انفل جملة فعلية خبر فور كان نعم برودر زي ب تفضل Welkom broeder Fikri 007 Ik had niet in de gaten dat je er was, waar ik ik. Je bent welkom in de in de kamer, wat ik ik. Even zien, kenne al-Mataru. Jenzilou. Kafiran. Kan al-Mataru. Yenzilu kefiren. Huna. Jumle Jumlefiya. تتكون من فعل وفاعل في محل رفع خبر نصب خبر كان أحسنت الجملة الثانية أو الثالثة نذهب إلى الثالثة لا ينفك الكلب لا ينفك الكلب غط متذائل hier wat kunnen kind we of hier toevoegen als jumla We gaan niet alle zinnen maken kom maar zus ontfadli la yanfaku al kalbu ila akhiri la yanfaku al kalbu ahsant dat wil zeggen trouwens de eerste zin betekent uh, kan al matar kathiran Kef de De regen was hevig aan An het vallen. En la betekent: De hond blaft nog steeds. Naam, al El al الخامiesa. Ma zale al jahl. Ma jahl. Welke zin kunnen we hier toevoegen? Naam. ما زال الجهل خاسرا خاسرا ايف كيكن لاتر و ماذا ما هو المقصود من هذه الجمله Niet nou, uh, je bedoelt misschien, de onwetendheid in, is nog steeds uh, ja, aan het verliezen of zo, hoort bij de verliezers. Dan zou je in plaats van mazal al jahlu zou je kunnen zeggen Dus de onwetendheid is nog steeds uh, de mensen aan het uh, tot de, de verliezers te laten behoren. Zoiets. Nou. يخسر dan sao daten beter jumla fi'liya طيب نمضي الى الجمله السابعه ابحتي المريضه ابحتي المريضه wat kunnen we hier toevoegen yani abhat mina abduha, mina abduha. نعم، أمة سوسان تفضلي. أضحى المريضة تستمع إلى صورة الفاتحة هنا جملة فعلية تستمع من فعل وفاعل في محل نصب خبر أضحى الخط. طيب العطفة الجملة الحادية عشر نائمة ما فتى الصدق ما فتى الصدق وظكر ذهير انفله فتئة الصدق زين مر ألف جملة فعلية خبرا لما فتئة Aina en de mefati e min afali istimraar. Min afali al- istimraar dat je om mijn zo'n tafdali mefeti asadkuyam tasiru, heel goed. Dus de oprechtheid of de waarheid is nog steeds aan het winnen. The wind noch states, noch states. No. طيب ننضي الآن إلى التمرين الثالث إذا لم يكن هناك سؤال أمساوسان عندك سؤال كنت ينcorrect فوربالتخفن متفعل ماضي أس جملة فعلية Een voorbeeld, even nadenken. Hij is niet geweest in de tekst die we gehad hebben. Nee, daar zit geen een in Fialmadi. يمكن أن تفضل ذلك إِنَّ ذو خبر إنا, إنا الولد الولد آه, إِنَّ الولد كان مريضا ذو كان الولد مريضا ذو ينوخ بالنادرك أكثر بفاستخة وعليكم السلام وحمة الله وبركاته وأن ذلك إِنَّ الولد كان مريضا ذو يدخف الله بياه جملة فعلية الخبر فور إنا يعني ندخ فالي ست إن الماضي أو إن الإنسان خلق ضعيفة إن الإنسان خلق اسم بني للمجهول كما يقال ومع ذلك فهو في الماضي نعم وفيكم بارك الله تعالى طيب اني كانوك زخا بفوضات كانو وانتك ابناتا اللي مفوضي وضخ خايفا انا واخواتيا يكنوك أن زينهاب متكامة كان الولد قد حضر بالأمس بالضبط كان الولد قد حضر انت سوكل إكسترا بالفستخن نعم طيب نمضي إلى التمرين الثالث يقول السؤال ضع جملة اسمية لتكون خبرا لكان أو إحدى أخواتها في كل مما يأتي يعني الآن جملة اسمية بدل جملة فعلية طيب نبدأ بالجملة الأولى لم يكن الشارع لم يكن الشارع ثم نضيف الجملة الاسميه خبرا لي يكون نعم من يجب برودر سيلة زيلة تفضل لم يكن الشارع فارغا فارغا طيب آه. اذا زدت كلمه فارغا كيف نعرب فارغا ضد السترات اوف ذا وي واز نيت ليير وات از فارغا 77 سبع سبع. فارغ اسم يكن كان اسم يكن طيب اذا كان فارغا اسم يكن فما اعراب الشارع ما اعراب الشارع هذا خبر اذا هو خبر الشارع اسم يكون مرفوع وفارغا هو خبر يكون منصوب ما نوع نحن يقلده عبد فراخ ما نوع هذا الخبر ما نوعه برودر سبعة وسبعون بأي كسور جملة اسمية في محل رفع خبر كان طيب جملة اسمية مم ماذا تتكون هذه الجمله الاسميه دارت bestaat deze zinna اسميه ik heb tijd voor je Dus die is joomla Ismia voor jou. Moepted in Ghabar? Nee, maar al shari'u heb je gezegd. Dat is Ismo. Dat is Ismo Yakun. Nu willen wij alleen naar de Ghabar kijken. En jij zegt dat de Ghabar een zin Ismia is. Laten we. We, we moeten nu al shari'u vergeten. Want die hebben we gepasseerd. Dat is Ismo. Ja, kun. We zijn daar klaar mee. Nu willen wij al gabar. Alaykumssalam wa taal waalakkaat. Willen we naar al gabar kijken. En jij zegt al ghabar dat is farighan. En ik zeg wat voor soort is deze gabar? En jij zegt jumla ismiyah. Nu wil ik weten waaruit. Ha, ik mis een woord. <laughs> ah, Sant, je mist een woord. Dus welke soort is dit? Dat is dus geen doele is Wat is het dan wel? Menoah, het al khabar Ra'ine en al khabar Ya'kunu, Arba'ate en ما نوعه هنا جمله اسميه لا لترو even kijken of iemand anders een ander antwoord heeft جمله فعليه عباره الفعل. عن فعل والجمله فاعل طيب مش ما نوع الخبر هنا اذا قلنا لم يكن الشارع فارغا في <تصفيق> فيل أنت فرد مفرد حسن تواء مفرد لأن أنواع الخبر أربعة إما أن يكون مفردا أي نورد سؤال فارغ وإما أن يكون جملة فعلية وإما أن يكون جملة اسمية وإما أن يكون شبه جملة استدعيت لك أخي Broeder 7, 7 Hier hebben we te maken met Mufrad Dus één. Mufrad betekent gewoon één woord Eén woord, dat is Wat we gehad hebben in het eerste deel Van het boek Gewoon al khabar en al mubtada Bijvoorbeeld Je zegt Al-Waladu muslimun. Muslim is hier Ghabar هو مفرد نعم طيب اقراوا نار الجمله الخامسه الجملة الجمله الخامسه بات السجينان ضد متوافق معك بات السجينان فضكن يهير انفل السؤال هو أن تضع جملة اسمية لتكون خبرا لكان او احدى اخواتها نعم ام سوسن تفضل بات السجينان بات السجينان لباسهما ممزقه خرخت بات السجينان لباسهما ممزقه وما معنى هذا الكلام متفكرات بات de kleren van de twee gevangenen bleven de hele nacht gescheurd. Naam, Assent. Dus eigenlijk de twee gevangenen overnachten, dus hebben de hele nacht doorgebracht met hun gescheurde kleren. Hassan. الموز ماذا تريد أن تقول بات السجينان مقيدان مقيدين احسنت بات السجينان مقيدين طيب مقيدين ما أعربها خبر بات أتمم نعم خبر بات منصوب علامة النصب بلياء لماذا لأنه مثنى أحسن لكن جوابك لا يوافق السؤال يعني السؤال هنا يقول ضع جملة اسمية فالخبر في جملتك هو خبر مفرد يعني كلمة مفردة ونحن نريد جملة اسمية فهمت نعم طيب فخانا دفوقنا طيب الجملة السابعة أضحى الصائم أضحى الصائم طيب الموز تفضل صباح الصائم الموز هل تريد ان تجيب ارا يدك مرفوعه أضحى الصائم طيب امس وسن تفضلي أضحى الصائم قلبه خاشع أحسنت أضحى الصائم قلبه خاشع هنا جملة اسميه جاءت خبرا لأضحى طيب الجملة الحادي عشر زي نمر الف ما زال العلماء ما زال العلماء اكدنك دات برودر الموز در نيتس برودر سبعة سبعة تفضل يباصر نيتس خير ان شاء الله تعالى ما زال العلماء طيب لا باس وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته برودر سبعة سبعه وبعده ابن مسعود ما زال العلماء علمهم نافع احسنت ما زال العلماء علمهم نافع طيب ابن مسعود هنا ايتاندرس هناك هذه الجمله اسميه جاءت خبرا لما زال اي طيب ذاتس فووابتريفت التمرين الثالث زين فراقه دروفر او اخرجنا التمرين الرابع تمرين الرابع ضع جملة فعليه لتكون خبرا لإن أو إحدى أخواتها في كل مما يأتي إذا كان خزين ان إن دس جملة اص خبر إن العلم إن العلم ما مشين خانه ميدر الزينة معك طيب ابن مسعود تفضل ذي براتة تفضل ميكروفون آه... ابن مسعود يهبت فاتخميس دنكك كيك يزيغت إن العلم نافع تيسم خوي الزينة maar voldoet niet aan de vraag hij zegt hier dus ik wil ik probeer het nog een keer en inmiddels kan iemand anders ook antwoord geven of intussen eh uh. نعم، ان العلم ينفع المؤمنين. هنا الجملة الفعلية جاءت خبراً لي إنه. ان العلم ينفع المؤمنين. إما تنظر أنظر زين من ذلك؟ من ذلك بخن. زين أين إن العلم؟ هنا يمكنك فعل الكثير من الجملة الثالثة ثق أن القطار الجملة الثالثة نعم أم سوسن تفضل أن القطار يخرج الآن أحسنت ثق أن القطار يخرج الآن ضد في dus heb er vertrouwen in heb er vertrouwen in dat de trein nu vertrekt de eerste woorden kon ik niet letterlijk vertalen. naam, ja. dus fiq dat is uh, van het woord jethiq uh, jethiq betekent vertrouwen in hebben dus heb er vertrouwen in dat de trein nu vertrekt Tayyib خمار زنمر زس لعل الجاهلات لعل الجاهلات <سؤال> نعم ابن مسعود تفضل يتبنه هذا لعل الجاهلات يتبنه هذا خط دوس هوبلك أو في مسخين زلن دا أنفيتن دا براو تونام طيب نمضي إلى التمرين الخامس إذا لم يكن هناك سؤال حول التمرين الرابع الآن ضع جملة اسمية لتكون خبرا لإن أو إحدى أخواتها في كل في كل مما يأتي. هتسلف ده مارني جملة اسمية. إن القمر إن القمر نعم أم سوسن تفضلين إن القمر نوره ضعيف نعم أضعف من الشمس لكنه نعم طيب إن القمر نوره ضعيف. dus de voorwaarde het فان van de maan is zwak. جملة اسمية خبر لي إن ليت البئر الجملة الرابعة ليت البئر طيب. <تصفيق> لا. طيب. <أم> <تصفيق> ليت البئر رزق طيب واطرقت نعم طيب ليت البئر ماؤه <أهو> كثير يا <صفيق> اختي ليت البئر ماؤه <أهو> كثير سيغيكت <يأخذ؟ تصفيق> ليت البئر ماؤه كثير نعم هذا هو wel goed dus eerst maar luk dus ten ma'uhu is khout maar zeg ik ماءه كثير. لا تمتكزخ. ضرم البئر. ليت من أخوات إما. ليت من أخوات إما وليس من أخوات. كان، فلذلك نقول ليت البئر، لأن اسم ليت منصوب ولا يكون مرفوعا يخط. طيب. كان البحر الجمله الخامسه كان البحر برودر سبعه سبعه تفضل كأن البحر ماؤه أزرق أحسنت كأن البحر ماؤه أزرق أي <أحلق> هل مش <أزرقو زيحل> أزرق زخيت <مار> أزرق ما أزرق <أحل> البارون دوت zullen we eens allemaal nog later طيب، ديت was تمارين 5، غايك نيو نار 6. إذا لم يكن هناك سؤال أو ضع جارا ومجرورا ليكون خبرا في كل جملة من الجمل الآتية. كان الخادم. كان الخادم نفرك جار ومجرور أص خبر. نعم. نعم. أم سوسن تفضل. كان الخادم في مصنع. في مصنع. أحسنت. كان الخادم في مصنع. لا تفاجأ. ما معنى هذه الجملة؟ in الجملة فعلية. لا ينفك المجرم. لا ينفك المجرم نعم جار ومجرور المجرم الذي يبدأ الثاكر of dat zijn we vaker tegengekomen. Dus als het goed is, weet jullie wat het betekent. En dat is فعل من الأفعال الاستمرار تعمل عمل كان نعم اما سوف تفضل لا Passend. Nou, dus de misdadiger is nog steeds in de gevangenis. Tijd. De vierde jeżeli... zin. Right academics... so totally. In de In de maat. zeven zeven zeg eens wat? In Dit moet niet moeilijk zijn. Heel goed. Dus voor waar het water is in de in het glas, vind de beker, Hacent. kopje naam, vooral ik moet salam te Volume. Ik hoop dat het wel hoorbaar is. Ehm... <tie> uh. De laatste zin in deze opgave, dat is zin nummer 5. Leiten nochoud. Leiten en Ja, misschien moet er wat uh, veranderd worden aan de instellingen. Om mezelf naam te vatten, de ليت النقود مني طيب ما معنى هذه الجملة ما المقصود من هذه الجملة النقود إسلس خلط نعم نطفق سماي بدور of was het geld maar van mij, denk ik, of niet? Nakoet is, no, no is gewoon geld. Ja, maar uh, dit is nu letterlijk vertaald van het Nederlands. En dat gaat soms niet goed. Uh, Minni mi betekent. Ja, ja. Hier in dit geval kun je het niet zeggen. Je kan niet zeggen. Uh, je kan wel leten nog goed min niet maar in de zin dat het, dat het niet echt van mij is hè, dat, het, dat, je, dat je de eigenaar bent van het geld maar dat het geld is ergens besteed en dan hoop je of uh, wens je dat het dat geld wat besteed is ergens dat het uh, vanuit jouw kant komt en dat is dus eigenlijk wat je hier zou begrijpen. En als je wil zeggen. Hopelijk was het geld van mij. Nou, van mij afkomstig. Van mij afkomstig. Heel goed. Maar als je wil zeggen van mij. Dus laat, was het geld maar van mij. Dan zou je zeggen. Leet een li. Met een lam. Ja, die lam de milk. melk. Lam van het bezit. Nou. طيب طيب نمضي الآن إلى الجملة أوف عفواً التمرين السابع يقول سؤاله ضع ظرفا ليكون خبرا في كل جملة من الجمل الآتية طيب أصبحت التلميذ في بخبر بدأ است أصبح التلميذ, أصبح التلميذ dus Al-Ghabar hier wil ik warf hebben. heel goed. Dus hij was misschien te laat of zo vorige keer en toen moest hij zich melden bij de directeur. Directeur, accent. En Rindelmoedir, hebben we hier dus, warf en deze varf is hier, gabar. Zijb zlaat Tair. De zin is: de zin is: hier. Wil ik de is: de is: برودر سبعة سبعة تفضل. ظل الطائر ظل الطائر فوق الشجرة. أحسن. تظل الطائر فوق الشجرة. De vogel bleef op de boom. de laatste, het 6. hetzelfde: Kitabuka indi, lekkinne kitabi. Tot de minuten. Broeder 7 ben je je hand vergeten of wil je antwoord geven? كتابك عندي لكن كتابي في معك تطف طيب ام سوسن تفضلي كتابك عندي لكن كتابي عند اخيك احسنت Heel goed. In de Jebish is het duidelijk. Uh, dan ga ik nu naar opgave 8. Nou, we hebben eigenlijk geen Arab gedaan. Nou, hier zullen we deze opgave benutten om daar uh, wat Arab in te doen. طيب السؤال الأول يقول كون خمسة جمل تشتمل كل منها تشتمل كل منها كل منها على فعل من أخوات كان والخبر جملة فعلية Dus zin maken die bevat Dus die een fejl bevat wat een van de is van kennen En de schabber moet de jummle zijn Naam, al is het كانت السيارة تقف في الإشارة. حسنت. إذن هنا كان هو يعني كان زلف في بيدوس الخبر هي جملة فعلية. كانت السيارة تقف فعل وفاعل في محل رفع وفي في نصب خبر كان. ياخد misschien iemand anders of gaan we naar de volgende? dan ga ik naar de volgende, de derde. of de كون جمل كل منها على فعل من كان أم <متحدث> سوسن تفضلي بات الشهر لياليه طويلة بات الشهر لياليه طويلة نعم حسنت طيب فنديز الزين فيلك خراخ بأعراب فنهب في خراخ تزين de Arab daarvan. Dus laten we beginnen met beta. Nou, wat is de Arab van beta? Van ناقص مبني على الفتح احسنت الشهر اسم بات مرفوع بالضمه الظاهره على اخره هاخد. لياليه ابتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل احسنت نعم فاذر الهاء ضمير متصل مبني على الكسر مختلفة الهاء زي ما نحن طيب طويلة التي خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره يخوت مع الهاء درز زي ما نحن ضمير متصل مبني على الكسر إنضم في محل جر مضاف إليه حسن، وطويلة خبر مرفوع بالضم الضاير على آخره الخُط فدر، والجملة الاسمية في محل نصب خبر بات. Heel goed. Zo so, doe je dus al-Iraab in dit geval. Ik hoop inshallah dat het duidelijk is voor iedereen. En als het niet zo is, dan hoor ik het wel. Ik ga nu naar de derde. We hebben جمل تشتمل de de als een zin, een zin die een naam is, wie doet dat? Zelf een zin bedenken. Je broeder 77, tof. انظرنا ابن مسعود جار ومجرور خبر لكان او لإحدى خواتها انه ها انه يبخل نخوت برودر سبعة سبعة عايز يختير أخوات كانة <تصفيق> طيب نخل كيف نكس خزين زيد كان الرجل في البيت أحسنت كان الرجل في البيت النوغي الكراك فور ديززين بإعراب كان كان في الماضي مبني فاذا كنت تقول لك هذا هو ما يفعل فور فور كانة. نتسو فعل. ما يفعل هذا هو ما يفعل هذا هو ما يفعل هذا هو ما يفعل مبني على الفتح يفعل هذا اسمه كان مرفوع بالضمه الظاهر على آخره أخذ في البيت في البيت جار ومجرور في محل رفع خبر كانه في محل رفع خبر كانه في البيت جار ومجرور في محل رفع خبر كانه في البيت جار ومجرور في محل رفع خبر كانه جُسْت يا ما يطلب الرفع خدام الرجل الرجل اسم كان مرفوع بالضمه الظاهره على اخره ان الخضر مرفوع Om het goed te maken, drie keer nasb. Taalik. Heel goed na. Het is een nasb. Gewoon rustig nadenken, niet te snel. Dan gaan we nu naar Ibn Mas'ud. Misschien had Ibn Mas'ud ook een andere zin. Wa Allahu ala kulli shayin adira. وكان الله على كل شيء قدير I mean على كل شيء خبر لا يوجد شبه جملة ما هو خبر ولكنه Of niet? Hazent mufrad. Wat is dan hier gebar? Qadirah Hazent. Kijk, als je die qadira weghaalt, zeg ja, je we kennen Allah ala şey. Ja, dat, dan klopt het niet. Dan heb je geen gebar, dan heb je geen informatie. En de functie van al-ghabar is juist dat je informatie geeft. En je kan ala kulli wel weghalen. Je kan wel zeggen wa We Allahu, qadira. Dan heb je ala kulli niet nodig. En dus hieruit kun je concluderen dat het kabar is. Nou, dus hier moet je een beetje opletten, oppassen. على كل على كل شيء, على كل شيء. تسخفون جار ومجرور ومضاف اليه دشفهير الجار والمجرور والمضاف اليه ديفت دي حين اعراب ان دتخفون دي, دي هيله شبه جمله لا محل له من الاعراب نعم احسنت طيب الموز أمسى المعلم في القسم أحسنت طيب يا مخوط الأعراب دون أمسى المعلم في القسم قد سفعل ماضي ناقص مبني على الفتح المعلم اسم اسمى مرفوع بالضمه الظاهرة في آخره نعم في حرف جر القسم اسم مجرور بالكسره الظاهره في اخره ايضا والجار والمجرور في محل رفع خبر أمسى. نعم أخت. إذن هنا شبه جملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر أمسى. <تصفيق> كون خمس جمل تجتمل كل منها على فعل من أخوات كان والخبر ظرف ونقيد ضرفا يلا من؟ نعم أم سيوسن تفضل وما كنت لديهم إذ يختصمون وما كنت لديهم نعم هنا لدى لس ضمير شبه جملة في محل نصب خضر كان حسنت طيب كيف نتفق إما تنظر الموز تفضل امسى الحارس عند الباب نعم ياخت هناك ذلك عند الباب شبه جمله في محل نصب خبر أمسى. طيب انظر ديل فايف. كون خمس جمل تشتمل كل منها على حرف من أخوات إنا والخبر جملة فعلية. بجت سابت فطف هيربوف بخدان مرنومات إنا وأخواتها بخنمت جملة فعلية. نعم جملة فعلية خبر لي إن أو إحدى خواتها طيب ابن مسعود تفضل زكرنا وصلنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك أخي إني أسمع وأرى نعم إني أسمع وأرى طيب كنت أريدك أن تعرب لي هذه الجملة طيب حاول اعرب هذه الجملة دوس الإعراب wil je de microfoon? Dat gaat sneller. Ja? Yeah? Vat بديك السلام عليكم الو بديك اوكي اا اني اني اسمه و اسمه خبر اني مرفوع وعلامه رفعه اسمعوا الضمة المقدرة على الوض.إني إني حرف مبني كثر عرف التوكيد الياد ضمير متصل مبني على على السكون هذا الخبر ان is mij um, over uh, Ara, maar voor. We gaan het anders doen. Het, het, moet, het, het, het, het kan nog wat vollediger. Dus inni, je zegt harf Taukid, dat klopt, maar wat is de functie daarvan? We hebben gezien dat het dus, hroef Achawad äh, Inna, ja harf Taukid wanasb in dit geval is het Taukid. Maar andere, zijn er voor andere functies. Voor deze is het Taukid, harf Taukidin wa Nasb. Dus alle hroef die Achawad äh, van Inna zijn, die zijn van Al-Nasb. Maar de betekenis daarvan, die verschillen. Je hebt sommigen die uh, hebben de betekenis van uh, Taukid, van het benadrukken. Sommigen van de hoop. Sommigen van uh, uh, Shib, Teshabbu. Enzovoort. Dus hier hebben we te maken met Harfu Tawkidin, En dan de alia wat erachter komt, dat is. Uh, ضمير متصل مبني على السكون لما ده مشاف معاك في محلي اصل ضمير هبت دي alltid مبنيه هي ده متي ااا ان بضاءه نعم في محلي نصب اسم ان في محل نصب ان مش بدي زمن يجحي اسمعوا من داخل خندميا وما خلق، ألين إن إني أسمعوا وأرى، ده هوفدني. أسمعوا ده تزدان فعل مضارع مرفوع بالضمة دائرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقدره أنا، يعني أنا أسمعوا، أسمعوا أنا. إن ده مش نتجه أسمعوا إس خبر إن مرفوع ناي. دا مُجزأ خير، والجملة الفعلية والجملة الفعلية مش أسمعه لبستات أت الفعل إن الفاعل في محل نصب أو عفواً هي رِسَّة رفع في محل رفع, رفع خبر إن في محل رفع خبر إن سودي الإعراب ja, yep. nou, dan ga ik nu naar de volgende, de dus Jumla ismiya Om Misam Sant Faddali. Waar ik me salam, total abrakat. Vraag je over Inna Tafaddali? Zeg je dan mabni al kassr li attisali hi il mutekallim Of mabni al fethi li al muqaddara door ishtighal al mahal enzo Ik denk zelf de tweede Want het is eigenlijk inna i En eigenlijk is het inna ni Je kan het ook zeggen inna Dan gebruik je een noen al ertussen. dertussen dat is ook een mogelijkheid inna, en nee. die noon, die tweede noon dat is gewoon een beschermings een noon van bescherming maar als je zegt inni dat denk ik Wallahu a'lam ik denk inderdaad het tweede dat het mebni al al al muqaddara al muqaddara أنت تكون دور التقدير فان ذيخة اشتغال المحل بحركة المناسبة فان ذيخة والله تعالى أعلم وفيكم بارك الله تعالى طيب نو جملة اسمية أص خبر فور من يجيب من يأتي بالجملة كما اخبرنا ان نخبركم ان نخبركم جمله اسميه زيس. جمله اسميه لعل المصحف حروفه كبيره احسنت احسنت هنا جمله اسميه Gabar li laalla. Taye, we gaan snel naar de zevende. Nu, jar wa die gabar zijn voor Inna of een van de zusjes ervan. Jar wa majroor. We hebben nog twee zinnen te gaan. أم ساوسن تفضل إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد أحسنت إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد طيب أين هنا خبر إن؟ أين الخبر Via shikak, achzend. Via Want die geeft de informatie over uh, wat er gezegd is over إِنَّ اللَّذِينَ اختَلَفُوا فِي Heel goed. Tot hier de laatste, al jumelé-famine, of uh, onderdeel 8, nu varf. Warf, mekan of zamen. die moet gader zijn van een of een van haar zusjes. Tayyib ibn Mas'ud Tafaddal خبر هنا اين خبر ان فوق الكافرين احسنت و ظرف هنا شبه جمله في محل رفع خبر ان Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de opgave van hoofdstuk 49 en ik hoop alle talen dat het duidelijk is. Zijn er vragen daarover? Zoals ik zei, het is eigenlijk een soort herhaling van hoofdstuk 48 als je het echt met 48 gewoon beheerst dan zal hoofdstuk 49 geen probleem moeten zijn wel een vraagje over wat u als eerste zet wat dan? over die hè, naam al al-Mu'tasil haa We hebben bij Abdamir al al-Mu'tasil gezien dat dat alleen aparte groeven kunnen zijn behalve die werd compleet genoemd met die alif erbij. Hoezo bij We hebben bij Abdama'ira Iran mustasila gezien dat dat alleen aparte groef kunnen zijn, behalve na. Hebben we dat gezegd? Geroefd moeten zijn staan in de stilregels. Laat ik even kijken. Ik weet niet, uh, heb je bladzijde voor mij? Pagina nummer waar ik moet kijken, is denk ik in deel 2: 83. الضمير المتصل الضمير المتصل هو الذي لا ينطق به وحده ويتصل دائما بكلمة أخرى طيب الضمائر المتصلة بالأفعال وهي خاصة بالرفع هي التاء والألف الاثنين وواق الجمال والجمال والنسوى والياء المخاطبة ياء المتكلم الضمير ما يكون مرة في نهمه ياء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائبي إذا اتصلت بالأفعال كانت في محل نصب ويتصل بالأسماء وحروف الجر كانت في محل جر الضمير ناء يكون مرة في محل رفع ومرة في محل نصب ومرة في محل جر Uh, nou, in dat geval in deze stelregels staat niet dat zij aparte groep moeten zijn. Dat ze zich maar per se uit één letter moeten bestaan. Of lees ik het niet goed? Dan zien. Waaruit haal je dat? Welke de eerste, de tweede, de derde of de vierde. We wordt toch aparte groep genoemd. Kef ha dus Het is in de tweede, dan ga je de Sab, je oude Seb 77. Ja? Ja, in 76. <سؤال> الضمائر المتصل هو الذي لا ينطق به وحده ويتصل دائما بكلمة أخرى لا، استرحل 6 سيبنتخ طيب، سيبنتخ و أخطن سيبنتخ بدوني دوس طيب، اذا كنا سيبنتخ الضمائر بالأفعال وهي خاصة بالرفع هي التاء والألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوه ويا المخاطبة عن خاصة بالرفع كما تقول مثلا ذهبت ذهب ذهبوا ذهبنا تذهبين أن القاعدة الثامنة والسبعون ياء المتكلمي وكاف المخاطبي وهاء الغائبي إذا اتصلت بالأفعال كانت في محل نصب وإذا اتصلت بالأسماء أو حروف الجر كانت في محل جر هنا هبزت نيت ترسي أوفر دقبع فنالحروف زلف ما رأي زخيفه دموقرك هيدا als deze dama'ir eh, verbonden zijn aan een bepaald woord, en afhankelijk van wat het woord is, dan hebben ze een bepaalde i'raab. Al-mahal min al-'iraab. Maar hieruit kan ik niet concluderen dat bijvoorbeeld ha, hè, dat dus die ha en el-alif al samen niet één damir zijn. Dus hebben het hier over ha-al-ga'ib. -e en met ha-al-ga'ib, -e dan hebben ze het over uh, hoe bijvoorbeeld, of hi. En dan ha van de mu'annaf. En dan huma. Huma. Uh, en dan alleen maar de ha daarvan. Want dat slaat op de mu'annaf. En hom bijvoorbeeld. En hun. Maar hieruit kan ik zelf niet, zeg maar, uh, die conclu conclusie trekken dat Al-Ha, dus we hebben bij Dama'er en Mutassil gezien dat dat alleen aparte geroef kunnen zijn. Dus dat kan ik niet hieruit halen, aparte geroef moeten zijn, behalve al Nou. Allahu ta'ala a'lem. Zijn er nog andere vragen?